وَاعْلَمْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ فَإِنَّ مَنِ انتَزَعَهُ فَأَنَّ هُوَ رِزْقُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرقد أكفل منكم ولو تواعدتم لاختنتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان متعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة ويحيى من حيى عم بيكن فيه وإن الله لسميع عليم إذ يوريكهم الله في منامك قليلهم ولو أراكهم كثيرا لفشلت ولو أراكهم كثيرا لفشلت ولسنا زعات في الأمر ولكن الله سلم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 إذا لقيتم في أتم فصلوا فصلوا وذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون.